وَإِذَا قُلْتُمْ نِسَاءَ لَنا أَخَذْنَ أَجَلَهُنَّ فَمَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا تَعْتَدُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَسْتَخِفُّوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُوَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَالرِّيحَ وَيَبْعَثُ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَيُنَزِّلُ كِتَابٌ وَالْحِكْمَةُ يَعِظُونَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أن الله اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَذَلِكَ يُحْكَمُ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 وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا في خاله عترابا منهما وتشاورا سلا جناح عليهما وان اردتم ان تستوضحوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وَتَّكُ الله وَلَ أََّ اللهَّ بِمَا سَأننُونَ بَوص